إلى شيء وكل شيء صرختك سهار في صدور الأحرار ونداءتك ترقد نار لا تدفع كما تدفع نار إنهم قادمون إنهم قادمون لسبيل الله, الله نمتغي نبتغي رفع اللواء فليعدك للدين مجده واليعد للدين عزه والترق من الدماء والترق من الدماء عزمنا عزم الأباه لا نبالي بالطغاه نكره الظلمى ونأباه انكونا أن جبنا ولترق من ندماء ولترق من ندماء رسالي لله ننني نبتغي رفعا لواء هل يعد هل يعيد للدين, للدين عز ولترق ندماء والتراب من دم نحن للإسلام حصن نحن جند اوفياء في طريق النور نمشي نقتدي بالانبياء والتراب من دم دماء والتراب من دم سبيل لله نم نم ابتغي افعلوا يوم بادِر في دمانا وبحيط طينا علانا وعلى اليرموك نشدو نحن لالدين فداء هل من الدماء هل من الدماء نسري الى الهنا نبي نبي تغي افعال وا يعود يعيد الدين للدين عزه ولترق من من الدماء